فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أَمْ أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي